هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا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 امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون إِلَّا في غرور امن هذا الذي يرزقكم إِنْ أَمْسَكَ رزقه إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى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 قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين, وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا هذل فتن وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك بعضهم يقول فيها من معنى البركه وبعضهم يقول من معنى الثبوت تبارك فيها معنى الثبوت فيها معنى الثبوت, فيها معنى الثبوت. بركة. قال بيقولوا بركة الطائر على الماء يعني ثبت وفيها معنى الثبوت ولذا أكثر المعنى الأشهر المعنى الثبوت. معنى الثبوت يعني ثبت يعني أن الثابت وهذه ثابت ودائم وذهه حق قال فلذا بيفسرها يعني مثل الإمام الهادي وكثير من المفسرين تبارك يعني أنه يعني إن يعني ثبت و... و... وعظم امره هو شأنه شانه وبعضهم يفسرها من البركه بيقول تبارك تبارك خيره يعني ايه اعطاه ل... للمخلوقين وش يعني تبارك خيره يعني بكثر لا هذه من البركه يعني من الكثره تبارك خير يحبون بركة في في المال ولا في النعمه ضي ما انا ما لا هنا هيك المفسرين بيفسروها تبارك يعني انه بيقولوا تبارك, يعني النهاية. تبارك الله يعني جل وعظم و... يعني جيه من, من الدوام والثبات تبارك الذي بيده الملك قال ذي هم آش... الذي الملك كله بيده وهي تصوير حين الملك بيده يعني تصوير انه متصرف فيه بكل سهولة مثل حين نجيه بيد يعني حين نكني بهذا بعره ولا نستعمل هذا العبارة يقول الأمر بي... يعني فلان بيدي يعنيني بتحكم به تحكم كبير معنى الملك بيده يعني انه متحكم فيه ومتصرف فيه بكل سهوله بكل يسر ولكن ما معنى أنه اذا يقدر في الملك وان يعني وإنه الملك يعني ان هو الحاكم له هو الخالق له هو الممكن المت... من كل شيء فيه يقدر كله يعني يقدر قدرته لا ما هو شيء ما هو شيء هذا الملك وهو على كل شيء يقدر يعني قادر على ان يخلق مثلا ملايين المرات مبلغك أن هذا الذي بينكم لكم أنتم الذي شيء عظيم هذا هو بيد الله والمصرفي ولا هو يدل على يعني ما قد هو مقياس قدرته وهو على كل شيء يقدر حين يقول بعد له إيش بهذه المرة قال وهو على كل شيء يقدر يعني ما قدير يعني إمكانياته وقد إيش هو قادر على كل شيء <تصفيق> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن معاملة قال خلق الموت يعني بيخلق حياتنا ويختبرنا يختبرنا يعني يجلسفنا ويرجع بعدها يوجد الموت فينا يجلي ايش يرجع يبعثنا ليه يوم الحساب هنا لكن بدا يقول ايش خلق الموت كانه بينبهنا الى الشيء يعني الهام يلفت انظارنا ان الموت وذيب يخلقه وان هذا يجعل نعرف انه انه بيحاسب بعده اكثر ما يلفت انظار الناس الموت وذيب يوجده وأوجده اللي يرجع اي اللي يبعث بعده ويحاسب شي قال خلق الموت يعني انه شيء مخلوق هو خلقه يعني هو الذي اوجده هو الذي وظيفه يعني هو من الله الموت شيء يصيب الانسان ايوه لما تموت تجي من الله يعني انه هو الذي بيجعل فلان هو يعني ذهاب الروح الله الذي بيجعلها يعني بيحكم بهذا الامر يقول خلق الموت هو خلقه يعني هو يعني هو الذي أوجده، ما احد ايه ما لا احد قدره في هذا الأمر إن الله هذه وإن يعني فعل الإنسان أسباب قتل كذا ما بيصدق الإنسان يموت الموت؟ من الموت عبارة عن الاتزان لا شيء الله يعني بيوجده. الله هذه يعني الله موتكم يقول كذا في في الخلق معنى يعني إيجاد ما كان به ما صار موت. معنى واضح؟ الله من الخلق. ولا ليجادنا العدم الخلق ترى المحن في تفسيرهم خلق يعني قدر يعني ما في الناس يعني في الموت يطول هو بيقول لك ان الموت هذا شيء من الله بس ما هذه قال يعني هذه اماتكم وذا هو الذي هو قال خلق الموت والحياة ليبلواكم أيكم أحسن عملا لماذا خلق الموت قال الحياة وخلق الموت قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني كان يعني ل من يعلم من من الذي أحسن عمله حتى يجازى عليه هنا قالوا أحسن أيكم أحسن عملا يعني إن المراد منه, منه الأفضل يعني يختبر الناس أو كان المراد تكليف الناس من هذه بيكون أفضل ما هو إن مبلغ مسألة قالوا معنا أحسن عمله قالوا أكثر تعقل وأكثر عمل بهذا الدين وأكثر التزام بهذا الدين يعني إن الناس بيجوا ما مسا بيجوا الناس درجات من هذي بيجوا أحسن في تقبل هذا الدين وأشد في في المحافظة عليه وأكثر تعقلا حتى يؤمن بكل ما جاء فيه كأنه يعني كأن الشيء إن الناس ما بيجوا مسا في الإيمان وفي الدين المفروض أنكم يحاولوا بكل ما تستطيعوا. إنكم تكونوا من أحسن الناس ما ما بلا تكونوا جيدوا بس تكون من أحسن الناس قال أكثر يعني هنا اسم اسم تفضيل أحسنوا أي قال أحسنوا عملاء إذن فسروه بأحسن عملاء يعني أكثر تعقل وأشد تمسكا بإيش بما جاء وأكثر يعني أنه زايد على غيره من هذا بجو كذا يعني أن المفروض أن الإنسان يحاول أنه يكون أفضل يعني إنه يسابق في هذا الأمر ما هو إنه يرضى باليسير يسير يرضى يدخل الجنة بس وكيف يعني مهما كانت المفروض إنه يحاول الإنسان يعني إن الله يشجع إنك تسعى إلى, الأه؟ إلى الأفضلية يقول أنت أح قال من هذه أفضل أحسن أيكم أحسن عملاء ما مه... يعني لا, لا... ما ثمر ما هي ثمرة يعني كأن بحين نقول هو إلا يعني ليش الموت والحياة يعني ليش بعثنا أن الله ومموتنا قال يجلي يختبرنا بحين يقول يختبرنا هو اختبار بالحياة والموت يعني بالنسبة هالحين هو في الدنيا فل ال... في... إن الموت والحياة في الدنيا أول شيء بيموتنا يعني أول شيء بحين أول شيء موتنا قال بلا بدأ بالموت لإستماع بشان أن هذه قد إيه يثير الناس والله خلق الموت يعني خلق الحياة والموت في الدنيا يجيله يختبركم يعني يجيله يمتحنكم يكلفكم باعمال ويبتر في الأخير الذي يعمل عمل صالح رجع جازى خير انا معنى هو يعني خلقنا ليش خلقنا ما خلقنا الا لعباده يعني نجي نعبد ايوه يظلو هو اذا ليش دحل. دحل خلقنا دخلنا الموت خلقنا ورجع يموتنا يجيله انه يعني ايش يجلي كلفنا ورجع يعطينا الايش ورجع بعدا يجيله ما أسو. قال وهو العزيز الغفور والعزيز يعني الذي لا يمكن يعني اي لا يغالبه احد ولا يقف احد له يعني هو القادر والغفور الذي اي بيغفر الانسان ذنوبه يعني كان في اشاره أن الإنسان ذا بي يلم بعض الذنوب وبعض يعني المعاصي لكن الله مع ذلك كثير المغفره ربما ما مناسبتها ماضرها هو العزيز ربما اجتيني ما في حاجه يعني ما هو في حاجه هذا الامر كله يعني لا السماء لين قلنا له الحين قال الذي يديه الملك هو على كل شيء قدير وخلقنا ولاه في حاجة هذا كله هو عزيز لا يحتاج لا شيء ولا يعيش ولا يعني ما في حاجة شيء من المخلوقات. لا سهله ولا عزيز يعني بالنسبة للنصرة الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن متفاوت قال الذي والله, والله, والله الذي خلق سبع سماوات خلق قال سبع سماوات طباقا يعني طبقه فوق طبعا كانها متساويه يعني هذه الطبقه سماه الدنيا القريبة مننا وفوقها سماه مطابقه لها يعني كانها متساويه لها وفوقها من طبقه الثالثه هذا ذكرته في السماء, السماء. قال والله اي خلق سبع سماوات طباقه ما ترى في خلق الرحمن متفاوض قال ما ي... ما ترى يعني ما يمكن ترى أي تفاوت؟ هنا التفاوت قالوا معناها يعني أن النقص أو العيب يعني العيب عن ما أراد الله يعني كل الله خلق كل شيء لحكمة لأن ما يعني لو نقول من تفاوت يعني اختلاف الله بين الخلوقات لأنه بيقول خلق السماوات والنباتات ما ترى في خلق الرحمن حتى عامة ما قال ما ترى في السماوات في خلق الرحمن أي خلق لله ما ترى في أي أي تفاوت. أما التفاوت يعني يعني الذي قد يفهم الإنسان بين شيء لا لا بيوبي تفاوته يوجد هذا صغير هذا كبير هذا طويل هذا لا والاختلاف في كثير لكن إذا المجتمعنا هنا التفاوت فما ترى في يعني إن الله خلق كل شيء لحكمة ونترى فيه إيه يعني فيه عيب أو هذا بهذا الحكمة كل شيء ليش ما يقولون التفاوت بالنسبة للدلالة على الله يعني بعيد ما بفهم أحد ولا كلمة لهذا المعنى أنه ما يوجد شيء هذا تفاوت يعني هذا في سر الإمام الهادي وكثير من الفساد يعني ما بقى إيش ما بشي يعني شيء ناقص ما فات أو ما نقص فيه الخلق عن الحكمة التي أراد الله. والله خلق ما الجودة. كلها جيدة. جيد. المخلوقات بتختلف. لكن جوده. الجودة هذا. لا لا عليه. إذا الحكمة هذه خلقها له يعني كأن كل شيء خلقه الله الحكمة. ولا هناك شيء على الحكمة هذه خلق الله هل. هكذا المعنى <تصفيق> حين عمم قال خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من سماوات ولا من السبع السماوات <تصفيق> <تصفيق> تمام رجع الحين اشتي قال ما ترى في خلق الرحمن متفاوتا فرجع البصرة فرق قال اي السلام من فطور نعم تمام حملوها بعضهم على السماء فرجع البصرة هل ترى من فطور يعني هل كانه عيوب او شقوق ربما في السماء ولا في كل شيء هل ترى اي عيب هل ترى يعني لونه نظرت الى السماء باترى فيها اي فطر الفطر يعني واضح هل ترى من فطور قال ارجع البصر يعني ياكب انظر بصرك هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرهتين قالوا بعد ذلك بعدما ترجع البصر وتنظر وتامر قال أعيد ارجع البصر كرهتين هنا طبعا قالوا كرهتين يعني اراد مرات كثيره احيانا العرب يستعمل التثنيه يقول يعني التثنيه المراد بها التكرار الكثير قالوا الحين يقول واحد لبك تثنيه لبك قال يالبي حيقول لبيك يعني يعني تلبيه بعد تلبيه معناها والمراد التلبيهات كثيره ما المراد اثنين بس حيقولوا حي ساعدي كذلك بيقولوا العرب يستعملوا المثنى المراد بها التكرار يعني المراد بها الكثره ما المراد الا اثنين فقط فإذا قال ثم رجع قال لا اشتهي ما يصير مرتين بس الحين قال ثم رجع للبصره كرهت قال بعد ما ترجع للبصر قال ايضا ثم عاد رجاله ثم يعني كأنه وقف بعد ما ترجع تتأمل وما تراجي وقف هذا يستفيد من ثم انك توقف اللي قلت ايه الحين بتقول تاخذ راحتك وتستجمع قواك وتستعد وانت مستعد من جديد تجي تنظر نظر لاقي في ايش لاقي في شيء يأثر عليك قالوا نستفيد من قال رجع ثم قال ارجع البصرة ثم ارجع البصر بعد ما تنظر تبصر وقف وامسك نفسك وانتظر حتى تهدى ولا يعد بها اي مناقص ولا بها اي اجهاد قال اي ورجع ابا اتاكره انظر يعني انظر الى ايش انظر, انظر الى الخلق ثم ارجع البصره كرتين يعني قلنا كرتين اراد به مرات كثيرة فلذا قال ينقلب اليك البصر يعود البصر اليك يعني بدون ايش يعني تتعب وإيش وتترك النظر معناه ينقلب إليك البصر تتعب وتترك النظر من, إيش من ما حسيت انك تراعه ما ما تلقى فيها عيب. ينقلب اليك البصر كانه من هذا الامر يعني لم لم يحصل على الغرض اراد كان بيقول يعني ذي إيش؟ ذي لم يحصل على بغيتك يعني أنت كانت يعني انظر هل هل ترى اي عيب؟ قال لو تأمز مرات مرات كثيرة بيرجع اليك البصر خاسر. يعني ما أنت راي في أي أي عيب؟ ينقلب اليك البصر وخاسياً وهو حسير وبدون تعب. معناه وهو حسير. حتى بيقول الحسير. لأن ت ذي قل في تعب حتى ما يستطيع. يعني يبحث ثاني مرة ثانية. بيقول ال ال الحسير من الإبل. التي يعني أعيائها التعب حتى لا تستطيع أن تمشي ما عد تقدر تمشي إذا قدي يقولوا بيقول قدي من الإبل هكذا وقال الحسير كأنه ما يعني انظر انظر ابصر ابصر اللمة ما عد تستطيع تبصر من التعب هذا الحسير يقولوا حسير يعني كأنه تعب إذاً قال ابذل كل ما تستطيع ابذل كل جهودك للإلا للنظر وللإبصار يعني المخلوقات هل سترى فيها عيب؟ قال يرجع أيه البصر الحقيقي نعم قال ثم رجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا يعني أي خائب ما يلا يرى أي عب وهو حسير يعني بدون متعب فاذا قلنا لكم هذا يقول خاسيا وهو حسير يعني بدل على أن الكرتين المراد مرات كثيرة ما مرتين ما هو جاي فيه تعب معي استوى واحد يعني يجي فيه واحد حسير النظر يستطيع ينظر. ما يستطيع انظر معي حاضر إلا مرات كثيرة جدا قال هلأ تنظر وتبصر الى المخلوقات مرات كثيره جدا ما هو إيش ما هو حاصل لك ما انت راي ايش اي عيب خلقت زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعيد هيك من الله زين السماء ويعني ان يفعل كل شيء وهذا من النعم ان يجعلها لنا يعني في صوره حسنة بالمصابيح بالنجوم ما و... نشكين في الله. لا لا بيبين لهم إيه يعني ربما افعالهم في امر الانكار ان توجه الى عباده الاصنام بيقول لهم الله نادي سوي هذا الأمور ان الله ولا في الواقع لا يوم ولو يسالم قال بيقولوا والله لكن افعالهم ايه كانوا بتخالف هذا الكلام قالوا لك قيل السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشياطين هذا يعني النجوم قال جعلناها دينا للسماء يعني في كل منظرها في الليل يعني بيكون جميل جداً وجعلناها أيضاً رجيم الشياطين قالوا بيخرج منها يعني إيش شه شهب يعني ايش نيران تتجزأ منها وت إيش كل رجيم الشياطين كأنه بيخرجونها نيران او اللي بيقولوا شهب يعني جزء صغير منها ملتهب من بيخرج إيش ويعني يكون رج رجيم إيش يرجم به الشياطين؟ المصابين من هذا هذي بنقول هذي معلق القناديل هذي بيجي معلق. بيضوح لنا ولا؟ لا ما هي لا مسألة زينة بشر. قالوا يعني هارجيم للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وهذا الشياطين هذي تمردوا عن طاعة الله وعد إيش؟ وعد مأهم يعني غير هذا العذاب هذا في الدنيا وعد مأهم إيش؟ عذاب السعير يعني في جهنم. والشياطين قالوا الذي تمرد من الجن. ب... ها شياطين المفسول كل شيطان. ها. الشيطان هو الأيش ومن تمرد من الجن؟ وخرج عن أم ربه في بروشة كان الشابان خرج وهم بيقولون له شئ لكن الأكثر كان يفرق على الجن قال والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير قال والذين كفروا سواء يعني كأنهم من الشياطين ولا من غيرهم من الجن ولا من الإنس من كفر بربه قال والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أركو فيها قال برجع تبا جلهم أج عذاب جهنم وما أسوأ هذا المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفرض مجرد ما قال حين يلقى المجرم والآج والعاصي في النار بيسمع لها شهيق الشهيق في الأطل هو الصوت <تصفيق> هذا يأخذها الإنسان يفعله عندما يسحب هواء هذا ما يسحب هواء هذا الشهيق يقول والزفير حين يخرج الهواء يقولوا شهيق وزفير وكأنه سمي شاهق لأنه بيرفع واحد صدر وأثر الشاهق يعني بيقوله ندفع بيقولوا ما بيقولوا جبال شاهقة جبال شاهقة ولا شاهق قلبنا بيقولوا يعني يعني إيش على فكأن حين بيرتفع الحجاب الحاجز هذا هو الصدر بيسموها قال سموه إيش شاهق في إذن الصوت هذا الذي يعني بيحدث الإنسان عند إدخال الهواء عند ما يكون فيه يعني في حالة يعني إيش في في ضيق شيء من الضيق يعني بشدح ويسحب هواء ويخرج هذا قالها بيوقف فيها يعني اي اول ما يقف فيها بيسمع مثل هذا لكن بيجي صوت عالي صوت عالي هي صوت في النار نعم من النار يعني وهذا الشهيق في حالة الثوران قال قال يسمي لها شهيقا هذا بتسمعه وهي في نفس الوقت بتغلي والله النار قال يعني بتفور كانها بتغلي قال قال وهي شهيقا وهي تفور تكاد وتميز من الغضب يعني انها شديدة يعني شديده الايش يعني الحراره حتى كانها مثل قالوا في الحين جار في الحين تتقطع تتميد يعني تتقطع يعني من الغضب يعني مثل الحين يعني من الحرارة هذه فيها ما بلش شبهها مثل الحين يعني كانها انسان صورها بصورة انسان فيه غضب غضب شديد قبات تتقطع انت ما قالوا زاد الغضب يعني كأن قباتي قبات تتقطع من الايش من شده الغضب كأنه يعني صورها بصورة إنسان يعني أراد يعني إنسان غاضب فقال تكاد تميز اذا تميزت تتقطع كل قطعه يمميزها الحاله تكاد تميزوا من الغير وهو شدة الحرارة كلما القي فيها فوج كمل إن دلال ما بيقول غضب <تصفيق> هذا إشتكان فيه وذعنا كذلنا بالضاد. ذي الغضب الضغط. فقال تكاد زميلي من الغض يعني الغضب إحنا بيقول الانسان بيجي في غضب. ما بل كأن شبه فورة هاء وشدة التهاب هاء بيه بغضب. قال تكاد زميلي من الغض كلما ألقي فيها فوج سألهم خذنتها علمي أتيكم نذير كلما ألقي فيها مجمع ما بل بيرجموا بمريض. الألقي كان المبعلا يرجمهم رجم بيجمو... كل ما رجموا بمجموعة بيسألهم زبانية جهنم يعني الملائكة هذه علاش على النار قال كل ما ألقي فيها فاجسألهم خزنتها خزنتها خزنت النار بالناء يدي قال علاش عليها 19 عشر الملائكة. بيقولوا زبانية جهنم يعني ملائكة بيقولوا بتعذيب, بتعذيب المجرمين كل ما ألقي فيها فوج يعني من الناس من المجرمين سألهم سالها سال المجموعه هذه بيسال المجموعه الزباني بيسالهم سالهم خذنتها الا ما يجيكم نذير ما جالك محذر لكم ما جالك تحذير من هذا العذاب بيشتغل لا اللي يشتوا يوبخهم لا بس الامر على حد ما لا ندارين ندارين ما جاء ما هو جاي واحد لا جاله نذير لكن بيوبخه ما دي جحدي اخب الله بيقولوا يعني يعني يوبخه توبخ يلوموه قال الم نذير ما نذير يعني يعني, ليش؟ يعني ليش ما ليش ما الم يأتيكم نذير قالوا بلع. قالوا لا جاء أنا نذير فكذبنا ما رضينا وقلنا ما نزل الله شيء وأنكرنا. قلنا ما نزل الله شيء ولا ما الله شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير. عثمان قل أن النذير هذا للرسول إن أنتم إلا أنتم إلا في ظلال. أنتم أنتم. باي إن أنتم ذي ما هو مبلغ يعني إيش ما يرضى يعملوه؟ عبي عبي ذموا الرسول وإيش؟ يعني إيش عليهم قال فقل كأن الكرام إذن إن أنتم إلا في ظلال يعني للنذير. يعني قلنا للرسول إن مراد به الرسول السابقين قلنا إيش إن أنتم إلا في ظلال كبير. من تقول لا بال من تقول يعني ما وصلت كذا الكلام ليش ما نجي كذا الكلام من الملائكة إن جوابه أقول نعم إنه قال يعني بيقول إيه إن جاء الجمع إن أنتم ويوه؟ قالوا براك أتي أناذي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما بلقينا ال السياق لكن قال نذير من قبل ما قال سهل, سهل لكن السياق هنا الحين ترجع عائلة هناك وما بشيء ما بقى ولا بشي ما قال إن أنت نعم تمام لكن سهل ما ذي عندك جاء جاءنا نذير يعني كان يفهم إنها يعني برسول يقول ما قد جاءكم رسول لا بيقول إن أنتم إلا في ظل والله أن الرسول وذي أرسل يقولوا ما أنتم إلا ظل لين كلكم إن كان ذي بيفهم واحد ولا إيش؟ مش مشين كلام مشين كلام يشتي مش إن ليج ورجي يقول لهم الملائكة بعد ما يجيبوا عليهم حين قالوا برا قد جاءنا نذير وقلنا قلنا ما نزلام شيء يجيبوا على الملائكة يقول إن أنتم ويش عاد يقولوا إن أنتم إلا في ظل ما عاد يقول ما في الآخرة. بالحقيقة ها يقولوا، لا في الدنيا يقولوا واحد الظالم ماذا الحين ماذا قال أنك ظلام؟ في الظلام، في الظلام، لا الظلام كانك ضايع من حق ماذا الحين بتعرفته؟ ما عندكم ضالين ولا شيء؟ إذن تو مهتدين ملان في الواقع، يعني عنسب إن هذا يعني إذن بيقولوا قال بجوف على الأنبياء والرسل بيقولوا إن أنتم الله في ضلال كبير، مم. هم أهل يعني النهوب يحتابي جلديه، بيتأولوا ويقولوا أن النذير بمعنى مسطر. وأن أهل يعني إنذار معناه نذير معنا الإنذار وأهل الإنذار يعني الرسل ورجع لجيل يقول إن أنتم يعني يا رسل جيل سيئة لكن تهل في الفضاء كذي وجيل سهلة يقولوا للرسل إن أنتم إلا في ضلال ينتج إن المجلومين في ضراء لنسعب إلا هناك في عذار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد ورجع قالوا مسرعة هذه يقول وقالوا يعني وجوبوا قالوا هذا للمجرمين الذين يلقوا في النار لو كنا نسمع لو نسمع كان الأنبياء نفضلهم كان الظاهر نسمع قال فسراء الإمام الهادي نسمع يعني نفهم لو كنا نسمع أو نعدي ولا نتفهم نتفهم مش بيقولوا على هذا نتفهم نحنا من ايه يعني لا اهتدينا وما وصلنا إلى هذا العدد لو كنا نسمع أو نعدي ما كنا في أصحاب السائر ما جا إحنا إيش يعني هنا يا في في جنه فاعترفوا بذنب اذا اعترفوا يعني بايحصل منهم اعتراف وراه جاي مناكر انهم ايش انهم يعني انكروا الرسل وكذبوا الرسل وانهم اخطئوا في ذلك وانهم ايش ما حكموا عقولهم فاعترفوا بذنبهم فسيح وقال لاصحاب السائر هنا بيقولوا سيح وقال يعني بعد كان السيح في معنى البعد يعني ما هو معنى السحق يا اخي استحق يعني. يعني البعد بيقولوا صحيح يعني بعيد كان فسيح قال يعني في بعد لهم لا لا أصحاب السعيق يعني ما يمكن أي بعد الله من رحمة الله ما يمكن أي يحصلوا على رحمة من الله. ما عادين ما بترتب عليها. الله يعني بعد ذلك فسحذل أصحاب السعيق. يسمى فسحذل أصحاب السعيق اعترفوا أو لم يعترفوا. إنه ما بشيء يعني اعترفوا ولم يعترفوا. بعد ذلك لا فاعترفوا بذنبهم لا أصحاب كان بيفهم إذا يعني إذن يعني, بعد يعني مدام بأن كذا من أصحاب السعي إذن في خجلان ولا أي ما به إيش ما يمكن يحصلوا على رحمة من الله دعاء ولا سب سهل دعاء, يعني دعاء كان المراد إن لا إنهم مثل السبب مثل يقول المراد الدعاء سبق. ما مقصود دعاء حقي لا سهل مقصود ما يعني إنهم إيش ما يمكن يحصلوا على رحمة من الله إن الذي يخافون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ها قال مثل المقابل لهم ان الذين يخافون ربهم بالغيب هذه بيخافوا ربهم وهم ايه هم غايبين ونارهم بيقولوا هم بالغيب يعني هم غايبين عن الناس يعني هم حتى في خلواتهم خشيه حقيقيه يعني بمعنى ايه يعني بالغيب تمام في الغيب يعني يعني هم غايبين عن الناس ان الذين يخشون ربهم بالغيب يعني بيخشى رب حشيه حقيقيه ما هو لاجل الناس ولا هو لاجل احد انما لانه يخاف من الله حتى لو كان خاليا ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجرا ايش كبير يغفر الله لهم اذا قد اي تجاوزات وان بعضهم اي كبير كيف من من ربي يعني تخيا عند الناس ولا يخشاه يراه يتبع يعني لا ما خافوا بس العمل بيتمثل في يتمثل بالتقلق حتى له الحالة يترك المعاصي وبعضهم بيقول يخشون ربهم بالغيب انه يخشون ربهم مع ما, ما قدره عذابه عذابه خايف يعني مثلا المؤمن ان في ربي ما... وما قدره ما وكتل... اكثر ذاك الناس كلهم بيخافوا جمع قال لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم اوجهروا به انه عليهم بذلك السر يعني بالنسبه للكفار قال ها يعني انتو يعني بعضهم بحالوا بعض في بعض الاشياء تكلموا سر قال لم سره ولا جارو ما ما فرق ما عند ربك يعني ما به فرق عند ربي سواء سره انت اتكلمت سر ولا تكلمت شيء علن واسروا قولكم اوجهروا اذا ما هو مساله هنا ما هو طلب حقيقه من المراد ما يقبل يعني سبّر أو ما تسبّر، يعني إنّ سوا ما يشتّينك تفعل بل واقع واسرّوا قولكم أو يجهروا، يعني سوا أسرّوا يتنسى القول فيما بينكم أو تتكلمت به وإيش وعلانيها مهم الناس هذا ما هو إيش هو بيعلم به واسرّوا قولكم أو يجهروا، يعني سوا إنّه عليم بذات الصور، بيعلم به في صدرك لو ما كتتأسرّه ينسى لو ما كتتتكلمت، انتبه لأحد لو ما يعني عبر عنه لسانك بالاول اه فاذا اذا يتكلم واحد سر ولا يتكلم الناس جهر ودوب الاول يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني الا يعلم يعلم ما تفعلون وما يعني يعلمكم انتم وهو اللطيف الخبير وهو ادي ايش هنا بيقولوا من خلق بايث مفعول وبايث برجي فعل الا يعلم الخالق من خلقه يعني الذي خلقه يعلم الذي خلق يعني الذي خلق أذي, أذي, أذي خلق كل شيء ما ذي يعلم وهو اللطيف الخبير والله ألا يعلم يعني الله من خلقه يعني ما هو داري بذي خلقه ما جاهد يدري بكل شيء منه وهو ذي خلقه وتيهم برجدر ما يعني ما بنفهم الله يعني ألا يعلم يعني ما جاهد ربي يعلم به وهو ذي خلقه وهو ذي هو لطيف خبير بيعلم كل شيء بحين ما يعرف هذا المخلوق وش قال لأن عادة المصنوع بقولنا كان السانة بيجي يعرف مصنوع. حين خلقه أكثر. خلقه في حين دي هذه خلدة بيزيد ما يعرف الذي خلدة. وورط بكل شيء. من خلق يعني اللي والله من الله ونا من يعني يعني, أعلم يعني أعلم الله أعلم الله الذي خلقه. أنا يعني هنا ما بذكر يعني. قلنا ألا يعلم الله. من يعني الإنسان المخلوق ما هو عالم له هو عالم بكل شيء لأنشذي إن يعني كأن فيه ذلالة كون خلقه عند فيها ذلالة زيادة على كون على كل يعني بكل شيء علي. عليه يذكر كيف قاله ولد بخلقه الإنسان وأنا أعلم ما توصفه به نفسه يعني إحنا ذي خلقناه في ذنب إن كل شيء عنا صحيح ما تقول كذا ولا حين يقول جل مفاده أنا خلقت ما خ ما خلاه خلقة فهو ألا يعلم من خلقة وهو اللطيف الخبير هو اللطيف يعني كأنبي يعني في كل شيء يعني هو يعني عليه بكم ولطيف بكم ورفيق بكم يعني هو الذي يراعي الناس ويقوم بهم في كل أحوال ما حد يهذي عرفهم يعني نشجت أن الله رعاية الله على الناس جمعة في كل الحوام فما جذي عرفهم ويشيقولوا هو المفروض هو ذه ولطيف ذه بهم ويبس حالاتهم حاجة كلها يعني يعني كان يقول رفق بهم هنال لطيف يعني رفيق ومعناه ذي بيعطي كل ما يحتاجوا ما جهده يدريش بيتكلوا لأن المفروض ذي بي الناس كل ما احتاجوا جواه إيش هذا المعمداري بكل أحواله وهو لطيف هذا الخبير أيضا العالم بكل شيء يعني هو ذي هو ذي قائم بهم كان يقول هو ذي قائم بهم ويبس قائم بكل أمورهم وقائم بيعني كل شيء ما هو يعني أشياء ما بنتذكرها مثل بس كل ما يحتاج إليه من هواء من نفس من كذا من تحرير يعني من يعني من أخضية من تحرير على الجسم وأجهزة الجسم يعني أشياء كثيرة هو ذي قيمها على الدواء ما جه يعلم ألم هذا يعلم الإنسان بي بيتكلم الله يعلم من خلقه والله الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فمشوا في مناب وكلوا من أمر ذي حديث يقول فالله الله الله وزير لكم هذا يعني انكم انت على توجهوا عبادتها الى ايش الى غيرها هذه جعل لكم الارض دلولا يعني, يعني, يعني, يعني. يعني في مناكبها امشوا في المناكب يعني المرتفعات حقها حتى تستطيع يعني تستطيع تنقل على في المرتفعات كل مكان في بيقول المنكب لأنها مرتفعة وبعضهم يقولوا المنكب لأنه جمع يعني قال سواء قلنا المرتفع بها أو في يعني جميع نواحيها فامشوا لمناكبها وكلوا من رزقه امشوا وكلوا من رزقه اذا يعني هو وفر لكم الانعام يعني النعم اذا المفروض ان لا توجه العباده الا له وانكم تؤمنوا بما ايش ما جاء به الرسل وكلوا من رزقه وإليه النشر وعد برجع ايش ترجعوا إليه لأنه مفرط من واحد بتعلق به نشور من لا إشتيه عم بيقولهم عاد إلهن نشور وأن باي يرجعهم كأنه الأشادك تضيع به نشور ولا لا هو بيقول بيقولهم ذا يعني وباسرجعوا إليه فقط ما إش راجين إلى غيره فيعملوا حسابكم إيش أن يعملوا ما يربه أأمينكم من في السماء أن يختفى بكم الأرض يعني عندما تكونوا هكذا راضين لإيش للإيمان برسول الله وراضين لما جاء برسول الله أنتم ما بتوه بي وهو رسول لله هذا ذي فعل هذا الأشياء هذه قلنا خلق السماوات وخلق الأرض وجعل لكم الأرض ما بتخافوا منه قال من في, هذي هذي هذي كان من في السماء كان بيقول هذه من في السماء لأن يعني بيقولوا مصدرها السماء كانت مصدر كل الخير يعني بيجي بيجي السماء يعني. بيجي كان السماء فقال من في السماء يعني السماء يعني الله هذه هذه في السماء في الواق في السماء وفي الأرض وفي كل مكان يعني ذي قدرته في السماء وفي الأرض أن أنت أأمن، أنتم آم يعني قد ما أن يخسف بكم. آمنتم أن ما يج أن يختفي بكم آمينتم أن أن يختفي بكم يعني يجعل على الأرض يبتلعكم هذا الخس الخس من الأرض كافلهم آمينتم أنه يفتح الأرض ويدخلكم جوفها ويغلقها عليكم يعني أنكم احذروا أن الإيه يعني الله قادر على كل شيء وبيفعل مثل هذه الأمور لمن عانده ولكن يجب ان من هذا حتى ماتت بلوى اي يحتفل ما يحتفل على ما بكم الأرض ما يحتفل من ما يحتفل على ما يحتفل على ما يحتفل على ما يحتفل على ما ربي على ما يحتفل على ما يحتفل على على الملائكة يحتفل هذا الأمر يحتفل على من يحتفل على ما يحتفل على ما يحتفل على <تصفيق> من قال من أضيف أضيف حجمه من المحيط آمن من في الصناعة يعني لا دا من الصناعة أضيف نفسي ما بلا شيء نذهب إلى العاصمة حقتها يعني المكتب الرئيس يضيفين يزيد مننا <تصفيق> ما بلا إيه عند الحين الناس الناس يفهموا الحين يقول آمن ثم في السماء ربي ما هو هنا يكفي يعني جسم في السماء ما بشيء ما هو ذا الكلام رب الله في كل مكان يعني في المراد في السماء يعني يديه قدرته يعني إيش هذي يتصرف في الأمور في السماويه لأنها بيقلوا مصدر التصرفات يعني في السماء هذه بيجي منها آش الأغزاق وبيجي منها يعني المصائب بيجي منها صواعج بيجي منها كأنها بيعتبرون كل شيء جاي من السماء. قال أمنتم وأرادوا إذن أرادوا بالله وبعضهم يفتروا تفسير ذلك بيقول هذه بتقولوا إنه في السماء. أنتو يعني أنتو بتعتقدون إن الإله فإن في السماء أنتو آمنين له لكن ذي افضل من في السماء أي يختفي بكم الأرض اذا يختفي يعني يجعل الأرض هذه تبلعكم فإذا هي تمر تمر يعني تقول تتطلب ذي ما راي يعني بيروحوا يرجع. يعني بتقول كذا تحرك وتنزل يعني بتراها تنزل وتتطلع وتسير وترجع يعني بيجوا بدأ يعني دقائي. يعني ينهي يعني المكان الذي فيه. أنتوا أعملي من هذا الأمر حتى حتى تجرأتوا على معاندته إنك ما ترضوا له. الموت. لا يعني مع الخ الخشب يجي حين عقباب الفاء وإذا لم تاجع. هو إيه بيجي بعد يعني مع الفأس يعني مع بيجي حين قال ايه؟ حين بتقول ورجع يجي وتنزل. هذه في السراب التفسير تسير. تمر يعني بت بت يعني تذهب ثم تنزل في يعني في الأرض في بعضنا الأرض. هو أفل ما رأى يعني راح وجاء بيقولوا بيمر بيروح ويجي وكأنه قديم الطرباء بتيجي كذا وكذا. مم يا خاص فلا يجي الطرب فيها. نعم قال أن يختفى بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمن من في السماء أن يرسل عليكم حاسبة؟ قال بل أم أم أمن من في السماء أن يرسل ولا أمن ثم يرسل عليكم حيار حيارت تنزل عليكم مثل ما نزل على مثلا إيش قام لط يعني أنتم, يعني انتم متوقعين لأي عقوبة ما يعني أنتم آمنين ما يحصل عليكم أي عقوبة أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يعني حصى كثيرة تحسبكم ويشترميكم وتكذفكم فستعلمون كيف نذيري كيف نذير مثل وحفوك الكثرة يعني فستعلمون عندما إيش يعني لو يحصل لكم مثل هذا إذا فستعلمون كيف نذيري أظل هذا هي فلذا بكثرة يعني كيف انذاري، هو جاهوس تقارى حين لو يجي لكم أو إذا حفل لكم باسع لمو كيف انذاري يعني لو يحصل لكم مثل هذه الأشياء إنكم باعتدروا كيف انذاري. إن ما يعني ما بيكون انذاري إلا حقيقي إلا حقيقي سهل أكو بايسبر نشكتاني صح صح بايسبر يوم القيامة لكن كأنه يتكلم في الدنيا حين هذا الأشياء بنبههم لأجل العقوبات في الدنيا. هلا <تصفيق> حين يرو الخس بيدرو. مجرد ما يحصل المصيبة مثل الحين يجي مرض عادر بيدرون الناس بقبشين قبعة عقوبة ولا قبشين مش يعني كارثة. قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كانوا نكير؟ قال ولقد كذبوا يعني الأجواء السابقة فكيف كان نكيري عليهم؟ يا كيف جاء إنكاري عليهم؟ يعني كيف جاء عقوبتي عليهم؟ قد عرفتوا كثير من المصائب التي حلت بهم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن قال ما يتأملوا في قدرة الله قال ما يتأملوا مثلا في هذا الطير كيف أنها بتطير في السماء صافات وتجلس صافات أجنحتها كذا وتقعد في الأش في السماء ما تسقط تجلس طير مثلا وديد هذا صف اجنحتها وكذلك وحين تقبض يعني حين تقبض اجنحتها بتقول كذا يا. ولا يعني يعني ايه ولا تسقط يعني انها يعني جعلها في في جو السماء سواء هي صف وهي بصف اجنحتها ولا بتردها الالقان ترجعها يعني لا يقول واحد ما حين تصف اجنحتها رجله صف قال حتى وين تقبض حين تقول كذا بني ايه. بني يعني بتبقى في السماء ليش نعبر بتعلم ضارع في القفز؟ خل... ما قال مقبوضات أو يعني ربما لأنه بيتكدس يعني بيحدث بتقول كذا يعني بيحصل إيه بيحصل ال يعني حين تقول يعني ترد الجناح إليها وتقول يعني إذا شيء تحرك هذه عندك حين تصف الجناح توقف كذا خلي جناح هذا صافات وعاد يعني وعد ما يعني في ذلح على وكذلك حين تقول كذا حين ترد الجناح تضم إليها كان هذا كذب. بتضمه وتقول كذا، ما هي بتقول كذا؟ قالها بيمسك فيه في السماء بيمسكها في هذا الحالة كلها. يعني لا، إنه بيمسكها في كل الحالات. قال إذا لم يروا إلى الطير فوقهم صافات، يعني يروها وهي صافات، يروها وهي قابلات، كأنهم الحين يقول وتصوف وهي تصف أجنحتها وهي تقبض أجنحتها. صافات وهي تقبض. ما امكن الا الرحمن ما جعل لهم القدره على هذا الشيء ولا يعني امتكن في في السماء قال الا الرحمن انه بكل شيء بسيط اما هذا الذي هو جند لكم من دون ينصركم من دون الرحمن والله من هذه بايح يحميكم قال من هذه هو جندي لكم والله بايقكم يحميكم من ايش من دون الرحمن يعني من يعني من من من, من, من عقابه الرحمن من المصيبه ذي اي الرحمن إن الكافرون إلا في غرور قال ما, ما, ما هم الله إذن مقترين ما معهم أي حماية ولا معهم أي مانع ولا هم معرضين أي, أي أي أهلة بل بعرضوا نفسهم زيادة إذن ما بالله إيش غرور يعني اقترار منهم خصوصا إن الله حينهم هلهم ما به إيش يعني بيغتروا ولا بيبالوا لأن الله أم هلهم ما بالوا بل بالعكس يقولوا يلا يبال عذاب الآس ما قال من الله لاش قال من دون الرحمان كاد يمكن يمكن إنه ينبح حتى ولو أصابن بأن عذه إيش نفيه رحمة يعني حتى لو أصابن فيها في الدنيا من هذا الذي جند الله خميسوركم من دون الرحمان هو النظاهر من دون الرحمان يعني من دون عقابه قالوا قال كيف يستخدم الله الرحمان هنا هو في موقف غضب من بيعاد نشتي حتى ولو في هذا الحال عاد في الواقع أنه يعني ما هو إيش الناس في بيجوا يعني ما هو جاي في قسوه ولا عاد فيها رحمة وربما يجيء حتى يجيء فيه رحمه نفس العقاب وربما يجيء العقاب يجيء رحمه ان ما بيقول شيء الا من الرحمه واحيانا احيانا العقاب العقاب في الواقع قد يكون رحمه إذا ما اشدم استاثر الهم ولا رحمه للاخرين يعني دون الرحمن ما له نصيب ما بنلاش تماها الرحمن ليش ما قال دون العزيز ومقام يتهدد اشتغ بس قالوا قال تعالى قال يعني وربما جاء فيها من رحمه من العقوبه هذه لأنها في الواقع العقوبات في الدنيا هي رحمة للناس يعني, يعني بسبب المفروض أن الناس يتعبروا منها يش مقول أنه من البيان للجند اللي هم من غير الرحمن يعني جند من غير الرحمن من هروا معكم من من معكم جند هذا الجند من غير الرحمن يعني ما غيروا ما هرقنا ورجعنا في الرحمن واجه لنا رحيم لا, لا أي ناس للرحمن ما يهدهم لكم يعني ينفعوكم في المصائب لكم الرحمن هو بقى يرحمكم قال فكأنه قال ما, ما معكم أي حماية ولا معكم أي عذر ما بالله أسمح أن أنكم في غرور بتغتروا وكأنه بتغتروا بنعمة الله بإمهالها لكم يزيد غروركم ولا تبالوا قال امن هذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه قال ها ولا من هذه اي قال بل،, بل من الذي سيرزقكم لو, لو أمسك الله رزقه إن أمسك رزقه يعني إن أمسك الله رزقه يعني لو ربي مثل الأمطار ماتي أمطار والعيون ماتي إيه كيف مثل ما حد ولا يعني والأشجار مات لازم بس من هذي من عباج لكم إشتي يقول لهم ما بلا ربي بيديكم كل شيء لو ربي وقف ما عم دريت وكسه من هذي عباج لكم هذا الأرض كلها الماء والأشجار والأش والثمار كلها من الله لو يمسك الله كيف عباج لكم من يعني ما أنتوا قادرين على شيء ولا معكم شيء إذن ما معكم الله إيش يا الله والأثنام هذه والحجارة هذه لا تفعل لكم شيء أما هذا الذي يردقكم إن أمسك رزقه إذن إن أمسك الله يعني إن أمسك رزقه يعني الله لا يوقف الرزق من هذه أبا بل لجوا في عتو ونفر يعني, يعني بيقول بل, بل هؤلاء لجوا يعني زادوا وطغوا في عتو كأنه إيش اتوفيه كأنه طغيان ونفور يعني إعراض استكبار العتوق العتو كان فيه يعني فيه طغيان وتعدي والنفور اعراض وعدم المبالاه يقول عتو ونفور عتا يعني كان يعني زاد وظلم ما يعني حتى افسدوا وحتى آش يعني, آش يعني, آش يعني يعني يعني يقول يعني يجنوا الدعايات على الأنبياء ويحاربوهم هذا العتو والنفور إنهم ايش بلجوا يعني زمادوا وزادوا في عتو يعني في في الايش في الظلم والطغيان وفي النفور يعني في الاعراض وعدم المباراه بل في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه اهدى من يمشي سويا على صراط المستقيم سوا قال الذي بيثير وكل المسار غالش فقط على وجهه مكب على وجهه فقط على وجهه وكل ما دار قال يسقط على وجهه ما بيستري يصير هذا ما بيعرف الطريق, الطريق والذي يعني ما بيستطيع على الطريق والذي قال و يعني هو س... يعني سوي وينظر إلى الطريق ويتأمل و... يعني ولا بيصير سيرة طبيعية ولا أي وراجي وأنا مسا يعني كأنه بيقول أنتم بتتخبطوا بتتخبطوا فالجهارات مثل هذا اللي بيصير ويساقب من عنده واحد اعمى كل بيصير قليل وساقب قال أنا أفضل ذي بيصير في النور يعني وجهه عيونه ولا هذا اللي ما الى بيستر... الطريق حلا ويسقط كل قليل يعني فربوا إحنا هذا الحد الذي بنجيبه هو نور المفروض إن يعني, يعني يدل على الطريق إلى الله ففضل لكم تسيروا في هذا ولا تحبطوا في طرق الظلام ممكن بقى بقى بس. لا مكب يعني يسقط على وجهه صاقد ها؟ هو كذا سقط على وجهه الحين يسير هو كيف نقول يسير؟ ويسقط يعني, يعني يعني أفمن يمشي بكبا على وجهه أهداع من يمشي سويا على طراط مستقيم، قل هو الذي أنشعكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني قل الله الذي آشي خلقكم وخلق لكم الأبصار يجي لكم تبصروا وتعرفوا بها وتدروا بالحق وجعل لكم الأسماء يجي لتفهموا وتعوى يعني الحق والأفئدة والقلوب يجي لكم تأملوا وتعرفوا يعني آشي تعرفوا أيضا الحق قليلا ما تشكرون لكن تشكروا قليلا انتم ما بتشكرون، يعني بيقولوا ما بتشكرون لا قليل يعني ما حتى ربما ما بتشكروا ما فيكم شكر ويعبر احيانا بالقليل يعني على عدم قليلا ما تشكرون يعني قليلا تشكرون يعني ما بتشكروا ربي يعني ما بتشكروا على هذا النعم لا لا تشكروننا فمتوجهوا طاعتكم له يقول قول ادب كل هو الذي ذرعكم في الارض واليه تحشرون قل هو الذي ذرعكم الذي ايش خلقكم في الارض لكن هناك اشياء تتعلم يرجع هناك اشياء تتعلم ان هناك اشياء تتعلم ان هناك اشياء تتعلم ان هناك اشياء تتعلم ان هناك اشياء تتعلم ان يعني اشياء تتعلم ان هناك اشياء تتعلم ان يعني البذور لكن قال دراكم انتم اه يعني هذا يعني زرعكم في يعني زرع يعني خلقكم خلق ما وشتتكم في الأرض مثل صح ما إنه معنى يعني بعضهم يقول هذا عندك ذر كذا يعني إن حتى جاءوا أنتوا قالوا بعضهم منهم من صغار ومدري أدري <تصفيق> إيش بيقولوا يعني إن إيش خلقكم في الأرض إنهم كذا معناه كله كذا الإيمان <تصفيق> يعني جعلكم في الأرض وتكبروا ها وإليه تحشرون تشرون وأنتوا بترجعوا إليه إذن فلا ينبغي أن تعيش أن توجه العبادات لغيره قال اليه الى تحشرون رجعت احشروه بقى حاسب ويعاقب فيحاسبكم ويعاقبكم فيعذبكم اذا بقيتوا على هذا الطريق ويقولون متى هذا الوعد ما نفع فيهم قال بيقولوها وحده يعني يا زيادة حتى يقولوا صح كانوا بيقولوا اذا بالعذاب يلا وين العبايد العذاب اللي قلت ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين اذا انتم صادقين نبقى عذاب واحد العبايد يلا استعجال استعجال العذاب قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين جوب عليهم وحن باجي واحين باجي اعذبهم حقال يا انت تحشروني يعني وبايه عذبكم قال ها واحين برجع اجي صار جاي اذا هو صدق قل انما العلم عند الله يعني ما بالنسبه للحاجر والعذاب ويوم... يوم القيامه قال هذا العلم عند الله ما هو بيدي وانما انا ولا انا هتاع عالم بهذا الشيء ما اعلم به الا الله انما العلم عند الله فقط يعني لا يعلم بهذا الا الله وانما انا نذير مبين ما انا الا محذر لكم ومبين لكم الشور عليكم بس ما أنا ما جيت أ... أ... أج... لا اجبركم على, الأش... على الايمان ولا اقول لكم وين باجي جيال... بالعقاب ما لي لله... ما بلا احدذركم بس النبي يقول النبي محمد كذا بيقول الله يقول قل قل يعني قل يا محمد للكفار للكفار والكفار قولوا فلما رأوا زلفة سيئه وجوه الذين كفروا يعني بيقول الله مثل آيات كثيرة ما يعني بينكروا ويستنكروا ولا بيرضوا ما هو نافع فيه الله حين يرى حين يشاهد العذاب الذي بيرجع بيرجع ايه بيرجع تبتلب وجههم فلما رأوه ذلفة نسيت وجوه وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعو ذلفة يعني قريبة لما رأوه ذلفة يعني قدوا قريبه يعني من الذلفة نعم فلما رأوه قريبا يعني ايه جبير العذاب وقبأ حلبهم برأي ال ال قال سئ توجه الذين كفروا ما الحين برجع يدرو يش يقول ما هو نافع فيهم الله حين يدخلون جهنم من برجع يدرو برجع جلوه وصل فلما رأه ذو الفتن يعني رأيه قريب سئ توجههم جاءت قلبت وجههم جاءت ب بحر عليها يعني الخوف الشديد والهلع سئ ما قال سئ يعني أنها يعني جاء جاء حصلها ما يسوءها سئ في هذا المنظر سئ توجه الذين كفروا وقيل لهم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أديق لهم بيلا بيقولوا يلا عجل با. ما بي عجل يعني واحد بيقولوا مساء مساء الوعد مساء هذا الوعد يستعجله ورجع يقول الله لا برجع يقول حين يروا العذاب يعني برجع هذا يقول لكم هذا الذي كنتم به تدعون لا ما حد قال لا ما يعني ما رضي يصدقوا فسيدي عمو السمين يعني لا ما رضي يصدقوا يعني ولا رضي يقتنعوا ولو يعني ولو قدروا قليل ما ما رضي ما صدق ما لهم مصدقين فدق ما مناشي نملك يؤمنوا برسول الله هذا دعبه هذا دي كنتم يعني يعني تدعون يعني تدعون به تدعون تدعون يعني تدعون تطلبوا تطلبوا ايه معامكاب يدعوا انه يعجلهم العذاب يه يدعي به، يقول يدعي به. كل أرائهم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب عذابنا. قال يعني هم كان بيه، بيقولون إن رب باهلك يعني هم بيقولون إن الله باهلك هذا محمد والنذال ومبتدع إن الله باهلك. قال هي أنا هو أخ أخبروني أرائهم أخبروني، خبرولي إذا أهلكني الله أنا وأصحابي ومن معي. أو رحمة إما أهل ولا رحمنا ما جاء لنا شيء أنتم فما يجير الكافرين من هذه باجيركم أذي فما يجير الكافرين يعني أذي كفروا بالله فما يجير الكافرين من عذابنا لهم يعني أنا ما يعني ما عليكم مني حبي إنه إنه قال سوا قال إعجاب ولا ما قال إعجاب أبشرون فوسك من أنتم من هذه فقال قول أرايتم يعني المفروض أنهم يتأملوا في وضعهم من هذه عباجي لكم من عذاب الله. سواء أجارني الله ولا أهلكني والله ما جاء. أبشر أنتم وشذي بيجيهم. قل أرأيتم أخبروني إن أهلكني الله هو معي أو رحمنا سواء يعني إذا أهلكني والله رحمني. يعني أنا الأمر ما هو يعني بالنسبة لكم ما هم ما هو مأثر. هو سواء بالنسبة لكم. سواء إيه هلكت ولا إيش ولا نجيت. أبشر أنتم وشذي بيجي إيش ينجيكم. فمن يجير الكافرين من عذاب قليل. او اذا بدل ما يقول فمن يجي يبين انهم كفروا بهذا الشيء اللي افعالهم إنها, انها كفر بالله يجي يسميهم كافر ايه يجي كافر كل هو الرحمن امننا به وعليه توكلنا قلنا الله هو الرحمن واحنا امننا به وعليه ولا نتوكل الا عليه ونفمد عليه يعني ما احنا خايفين من احد ولا احنا ايش يخافين من اي شيء وعليه عليه توكلنا فساتعلمون من هو في ظلالهم قليل. برجع تعرف... تعرفوا من هذه هو ظال. حين بيقولون إن النبي في ظلال. قال ها إحنا متوكلين على الله ومعتمدين ولا إحنا مثل حين يقول لا نسبر على ديننا هذا ونتمسك به ولا إحنا متغيرين لأن بيحاولوا يردوا النبي عن... عن دعوته قال ها وانتو برجع تعرفوا. برجع تعرفوا من هذه في ظلال ومن هذه على حق. فستعلمون من هو في ظلالهم قليل. كل أرائهم إن أصبح ما غورا فمن يأتيكم بما إما. حتى هذا قال. في على بعض النعم الذي يواصل محتاجين إليها ضرورة. قال مثل الماء. خصوصا في زمنهم بلا كأب عيون قليلة وكلها كل اعتمادم على العين. بعضها بيجي بظهر الأرض وبعضها بيحفروا إيه بيحفره ورجع تظهر يعني مياه. هذا لا جعل الله هذا الماء غائر يعني ما يطلع ما يطلع لكم. مثل هذا العيون بيقول بيسموها بيسموا الماء حق العين مع عين قلنا لانه بي, بي تراه العين المقصا تراه العين من العين معين عين قال ماء عين ما يعني يجري ما يجري على ظهر الارض هلوا هذا العيون دي ماء دي ما, ما بيشرب الله منها لو تعيش تجف ويعني وي مبلغ الماء يرتفع اليها ويخرج منها لو جعل الله الماء نازل نزل في الارض رائف قال غورا يعني نازل لو نغور ال ال يعني نز عليها في أسفل بعيد منكم كيف عبده سووا؟ قل إيش إن أرأيتهم إن أصبح ماءكم؟ عاد في عبارة إن أصبح ماءكم يعني قال كيف لو يصبه ما عب معكم في ما؟ يقول إن أصبها يعني في الصباح كيف يعني لو جمسوا الصباح وبسرتول لو ما عب في العيون ما؟ أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم من هذه بيجي لكم ماء؟ معين يعني ظاهر على وجه الأرض يعني إنها اجترنا الله بأبل الماء يمشي على يعني على ظاهر في وجه الأرض ما بيترك أي ليش ما بتجرب النعمة هذا لو الله يعلم الماء غير تفعل سو في دراية يعني إنهم ما ربي هو ذي إيش في سهل لكم الأمور هذا طبعا هم ما كان بالله يعني بفعلوا هكذا لحين لو فرضنا احنا كذلك بن بنستطيع نخرج الألماء بهذا الآلات وهذا اللي هو في يعني في مسافات كبيرة، لكن لا أي نزله ربي منك من كيف عبنا سووه؟ ما عمدرنا كيف يسويه؟ يعني نحنا في حاجة ما سهلة، والنبي نعم علينا نعم كثيرة مستمرة، فالمفروض انكم يعني لو لا محافظ على هذا النعم، لو يقطع عليكم واحد نعم واحدة، قال ما عمدرت وإيش تسووه؟ فمن يأتيكم بما إنما عين؟ هاتي الصورة نقرأ فيها قليل.